إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أرباط حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم